بسم رب النبي والسلام سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمي أجمعين الله والصلاة لله على وعلى آله وصحبه、أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على ا ل م و ا ق ي وقسمناها إ ل ى قسمين الميقات الزماني والميقات المكاني أ م ا الميقات الزماني فهو محصول في ش ه ر شوال وذي ا ل ق ع د ة وعشر ليال منذ ا ل ح ج ل و أ م ا الميقات ا ل م ك ا ن فيختلف في ا خ ت ل ا ف البلاد التي ي أ ت ي منها ا ل آ ف ا ق وتكلمنا بعد ذلك على أ ح ك ا م الحاج إ ذ ا كان بيته في م ك ة أ و كان بين م ك ة والميقات وعلى أ ح ك ا م مريد ا ل ع م ر ة من خارج الحرم أو من او ل ح ر م ا ل ي و من س ت ك ل على م الحرم ر أركان ك م الأول ا ل من ج وهو ح ا وسياتي معنا أ ن أ ر ك ا ن الحج خ م س ة ا ل إ ح ر ا م والوقوف ب ع ر ف ة والطواف والسعي و ا ل ح ل ق والتقصير إ ن جعلناه نسكا على الخلاف الذي سنذكره عندما نصل إ ل ى الكلام على هذه ا ل أ ر ك ا ن فالركن ا ل أ و ل من أ ر ك ا ن الحج هو ا ل إ ح ر ا م وينعقد ا ل إ ح ر ا م في الحج معينا ب أ ن ينوي حجا يعين الحج أو ينوي عمرة بأن ينوي يعين عمرة او ل ع م ر ة أ ينوي الحج و ا ل ع م ر ة معا وهذا باجمع لا خلاف فيه بين العلماء ولما روى مسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من وعمرة أن أراد يهل بحج فاذا ل ل ي ف ع ومن أ ر د أراد أن يهل بحج ومن أراد أن ومن يهل فليفعل يهل فليفعل بحج بعمرة ف إ عين الحج أ و ا ل ع م ر ة أ و عينهما معا انعقد إ ح ر ا م ه وكذلك ينعقد ا ل إ ح ر ا م مطلقا بدون ت ع ي ن لا يعين الحج ولا يعين ا ل ع م ر ة بان ينوي الدخول في النسب الذي يصلح للأنواع الثلاثة يصلح يصلح للحج ويصلح ل ل ع م روى ة ي يقتصر ص ل للحج للحج والعمرة ل ح أو معه ع قوله أحرم روى أحرم الشافعي رضي انه ل ل تعالى ه ع أنه صلى الله عليه وسلم خرج هو و أ ص ح ا ب ه مهلين ينتظرون القضاء أي القضاء ينتظرون نزول الوحي ف أ م ر من لا هدي معه أ ن يجعل إ ح ر ا م ه عمره ومن معه هدي أ ن يجعله حجه وهذا الحكم خاص بالاحرام في الحج ولا يجوز مثله في ا ل ص ل ا ة ب أ ن ينوي الدخول في ا ل ص ل ا ة وبعد ذلك يصرفها بما يشاء لا بد في ا ل ص ل ا ة من التعيين كما ذكرناه حينما تكلمنا على فالتعين النية في الصلاة شرط من شروطها النية في شرط ش ر ولو ط ه ا ا ن ي في ة الصلاة ل ليس الحج اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولو ك ن ه في بشرط اتباعا قيد الاحرام بزمن معين كيوم أ و يومين انعقد مطلقا ولا ي ت أ ق ص بزمن ل أ ن مناسك الحج لها زمن محدد و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يوقعها ك ا م ل ة لا بد أ ن يستغرق هذا الزمن وبناء على ذلك لا ع ب ر ة بالزمن الذي يحدده هو وعلى أ ن ه يجوز التعيين ويجوز ا ل إ ط ل ا ق فالتعيين أ ف ض ل من ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه أ ق ر ب إ ل ى الخلاص ف إ ن احرم مطلقا لا أحرم, احرم معين احرم معين لا إ ش ك ا ل فيه و إ ن احرم مطلقا قال نويت الدخول في النسخ او نويت ح ر ا م ا ح ر ا م فان حرم في اذكر الحج اما ان يكون في, الحج. وإما أن يكون في غير اذكر الحج. الحج صرفه ب ا ل ن ي ة إ ل ى ما شاء من ا ل ن س ق ي ن بعد أ ن يقول نويت ح ر الدخول م أو نويت ا في ا ل ن س ق له أ ن يصرفه للحج ل لا ح ج هو اجهر في وله أ ن يصرفه إ ل ى العمره ة بأن الإطلاق لان كل ايام ل ن ا فله أن يصرفه ل لأن ل ح ج ا ز السنه ا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يوقع فيها ا ل ع م ر ة وله أ ن يصرفه الى الحج و ا ل ع م ر ة معا وبعد ذلك يشتغل بالاعمال إ م ا ب ا ع م ل الحج الذي عين ه و إ م ا باعمال ا ل ع م ر ة التي عينها ولا يجزئه العمل قبل ذلك على القول ب أ ن ه يجوز ا ل إ ط ل ا ق وهو الراجح المفتى ب ي ا ل ت ع ي ن أ ف ض ل منه لكنه لو أ ط ل ق لا يجوز له أ ن ي ب د أ ب ا ل أ ع م ا ل إ ل ا بعد أ ن يعين إ م ا أ ن يعين حجا و إ م ا أ ن يعين ع م ر ة و إ م ا أ ن يعين باثنين معا و ا ي اطلق في غير أ ش ه ر حج في اشهر الحج يتخير بين الحج و ا ل ع م ر ة أ ولكن ا ق ر و ل أ ص ب ق في غير أ ش ه ر الحج قال ا ل إ م ا م النووي فالاصح ا ن ق ا د ه ع م ر ة ل أ ن الزمن قابس ولا يصرفه الى الحج في أ ش ه ر ه ل أ ن الوقت لا يقبل غير العمره و ل ل إ ن س ا ن في احرام ل أ ن يعين س ا ع ة احرامه وله أ ن يطلق ولو زياده على ذلك أ ن يحرم كاحرام ز ي ن أ ن يقول أ ح ر م ت بما أ ح ر م به زيد من الناس أ ح ر م ت بما أ ح ر م به العالم ا ل ف ل ا ن أ ح ر م ت بما أ ح ر م به هذا الانسان إ ن س يجد له هذا بأن أبا بأن م و ى رضي ل ل تعالى ه ع ه أهل بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه رسول صلى وسلم لا ولن يعين حجة و ل ا ع م ر ة أ ه ل كاهلان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أ خ ب ر ه قال له أ ح س ن ت طف بالبيت وبالصفا والمروه و أ ح ل وكذلك فعل علي رضي الله تعالى عنه حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهذان في الصحيحين في البخاري ومسلم فله ان يعين اذن وله أ ن يطلق وله أ ن يحرم كاحرام فلان من الناس ف إ ن لم يكن زيد محرما وأحرم ح ك ر ا م م زيد زيد إن كان ح ر م ا ومعينا فلا إ ش كاحرام ل المثألة يسأله في بماذا أ م وأحرمت فيقول ب ل ح ج فتصير ح بالحج وأحرمت ر بالعمرة م ا إذا قال ي ص ي ر محرما بالعمرة واذا قال واحرمت بالحج والعمره معا يصير محرما بالحج والعمره م ع ه فان لم يكن زيد محرما احرم كاحرام زيد إ ل ا ان زيد لم يكن محرما قال عقد احرامه مطلقا لانه قصد, إحرام الإحرام إحرام قصد الاحرام بصفه خاصه ل ص د ه بصفه خ ص ه انه ك ا ح ر ا ا من ا ل ن ف إ ذ ا بطلت ا ل ص ف ة بقي اخط ا ل إ ح ر ا م وقصد ان يحرم ك إ ح ر ا م زيد ف إ ذ ا لم يكن زيد موجودا أ و لم يكن زيد محرما انعقد إ ح ر ا م ه قطعا و ل غ ت ا ل ص ف ة التي خصصها الا وهي أ ن يحرم ا ك إ ح ر ا م زيد و إ ن كان زيد محرما انعقد إ ح ر ا م ه ك إ ح ر ا م ه من تعيين ف إ ذ ا كان زيد معينا ذكرنا ب أ ن ه يصير إ ح ر ا م ه ك إ ح ر ا م زيد حرم زيد بالحج هذا يكون محرما بالحج حرم زيد ب ا ل ع م ر ة هذا يكون محرما ب ا ل ع م ر ة ف إ ذ ا لم يعين زيد ب أ ن أ ح ر م مطلقا قل ن ا يجوز له بعد ذلك أ ن يتخير إ م ا أ ن يصرفه الى الحج و إ م ا أ ن يصرفه الى ا ل ع م ر ة و إ م ا أ ن يصرفه إ ل ى الحج و ا ل ع م ر ة قال كما يجوز لزيد ان يتخير في ح ا ل ة الاطلاق كذلك يجوز لمن أ ح ر م ك إ ح ر ا م ه أ ن يتخير في ح ا ل ة الاطلاق ولا يلزمه أ ن يصرفه إ ل ى ما صرف إ ل ي ه زيد احرامه إ ذ ا قال واحد من الناس أ ن ا أ ح ر م ت كما أ ح ر م عبد الله فجاء إ ل ى عبد الله ووجده قد احرم إ ح ر ا م ا مطلقا ثم صرف عبد الله إ ح ر احرامه م ه إلى ل ا ج يقوم بأن إلى ل هل ل ح ج ي ز ن أن يلزموني ي إحرامي أطرف إلى الحج؟ قال لا ذ الى أنا أنا أحرمت أريد أن أحرم أنا انحقق يؤهينك تهينه إذن إحرامي مطلقا كإحرامه كإحرامه وما مطلقا الآن إحرامي مطلق. فإذا إ صرفه مطلق هو الحج هذا شيء زائد انا ما نويته حينما أحرنت كإحرامي. أنا قلت نويت الدخول ت نويت او الاحرام في النسك كفلان يوسف وجدته مطلقا فانا اصير في هذه الحاله ايضا احرامي مطلق فاذا ص ر ف ه ل ك انا لا يلزم ي ه ذ ا لانه شيء جديد ط ا ر ق ما قصدت ان اتشبه به فيه لكنني لو قلت رويت أ ن احرمك إ ح ر ا م زيد على أ ن ه إ ذ ا كان إ ح ر ا م ه مطلقا وصرفه الى الحج عند ذلك يلزمني أ ن افعل كما يفعل فاذا لم اقيده بهذا بل قلت أ ح ر م ت ك إ ح ر ا م زيد من الناس وكان إ ح ر ا م ه مطلقا ثم صرفه إ ل ى ج ه ة ما يجب علي أ ن أ ت ا ب ع ه و أ ص ر ف ه الى هذه ا ل ج ه ة التي صرفه اليها هذا كل, كل الذي ذكرناه هذا فيما إ ذ ا عرفنا ج ه ة إ ح ر ا م زين ف إ ذ ا لم نعرف ج ه ة إ ح ر ا م ه بان تعذر علينا م ع ر ف ة إ ح ر ا م ه ك أ ن مات مثلا أ و ج ن ة لم يعد هناك ا ل سبيل ل أ ن اعرف كيف احرم زين في هذه ا ل ح ا ل ة يجب علي أ ن أ ح ج ق ا ر ل ا حتى تبرا ذمتي بيقين من الحج و ا ل ع م ر ة و ا ل إ ح ر ا م له آ د ا ب وله شروط وعلى ا ل إ ن س ا ن واجبات ا ل ا ح ر ا م كما أ ن ه تحرم عليه بعض ا ل أ م و ر ما نريد ا ل آ ن أ ن نتكلم عنها واجبات ا ل إ ح ر ا م ومحرمات ا ل إ ح ر ا م ل أ ن ن ا ما نتكلم عنها وانما نتكلم عن الاحرام من حيث هو تكلمنا عليه لا نريد ان نتكلم عن عاد على المحرم ماذا يطلب من المحرم أ ن يفعله إ ذ اذا أحرم أو إ أ ر ا د أ ن يحرم قال يجب عليه ان ينوي إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ح ر ا م ينوي بقلبه حتما دخوله في حج أ و ع م ر ة أ و فيهما ولا تجب نيه ة ف ر ض ي الحج مره و ا ح د ة في العمر وبناء على ذلك إ ذ ا كان قد حج فلا فرض عليه يكون حجه نفلا و إ ذ ا لم يكن قد حج فتنصرف نيته إ ل ى ح ج ة الفرض ل أ ن ه لا يصح له أن يحج و ل ان يجوز أ يحج ح ج ة نفل إ ل ا بعد أ ن يؤدي فرضه وبناء على ذلك ما يجب ن ي ة ا ل ف ر ض ي ة أ ث ن ا ء ا ل ن ي ة بخلاف ا ل ص ل ا ة يجب عليه أ ن يعين ا ل ف ر ض ي ة في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة تفعل ع د ة مرات ويفعل ا ل إ ن س ا ن ا ل ف ر ي ض ة ويفعل ا ل ن ا ف ل ة ويجوزه ان يصلي ن ا ف ل ة قبل أ ن يصلي ا ل ف ر ي ض ة ل أ ن زمن ا ل ص ل ا ة م ت ف ع من الواجب الموسع فله أ ن يصلي ا ل ن ا ف ل ة وبعد ذلك يصلي ا ل ف ر ي ض ة وبناء على ذلك لابد من التعيين هل يريد أ ن يصلي ن ا ف ل ة أ م يريد أ ن يصلي ف ر ي ض ة بينما في ح ج لا ياتي هذا الفرض فرض الحج ما يقع إ ل ا م ر ة و ا ح د ة في العمر وبناء ع يقع د ذلك كل ك ما ي و ن ف ل إلا ة إذا كان ا نذر ن قد و ب على ذلك إ ذ ا نزل ايضا يقع حجه عن نذره ومكان ا ل ن ي ة ب إ ج م ا ع العلماء هو القلب فمن لم ينو ي بقلبه م ا تصلح نيته ويندب مع ذلك أن يتلفظ بلسانه. ان بلسانه يقول بلسانه نويت, نويت الاحرام ح ح ج نويت ر م ب ا ل ج أو نويت ح بالحج ع م ر ة أو نويت ر ا ا م ب ل ح و ا ل ع م ر ة معا وهذا الندب قد ذكرت لكم حينما تكلمنا على مباحث ا ل ص ل ا ة ما أ م ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا هو من مستحسنات الفقهاء ل أ ن ن ا أ م ر ن ا بالتلفظ في نظائر هذا من العبادات ومن المعاملات ولذلك طرد الفقهاء الحكم ة في جميع ا ل أ ب و ا ب وهذا مما اتفق عليه الفقهاء ا ل أ ر ب ع ه مالك والشافعي و أ ح م د و أ ب و ح ن ي ف ة فعند ا ل ح ن ف ي ة يتلفظ ب ل ت ا ن ه وعند المالكيه يتلفظ بلسانه وعند ا ل ح ن ا ب ل ة يتلفظ بلسانه وعند ا ل ش ا ط ع ي ة يتلفظ بلسانه فيندم له أ ن يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان ا ل ق ل ب على استحضار ا ل ن ي ة وبعد أ ن يتلفظ بلسانه يلبي و ا ل ت ل ب ي ة ب م ث ا ب ة تكبيره احرام بعد م ن ي ة في الصلاه كما أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما ينوي الصلاه يقول الله أ ك ب ر ا ت ل ف ظ ب ت ك ب ي ر ة إ ح ر ا م ف ا ل ت ل ب ي ة ب م ث ا ب ة ت ك ب ي ر ة إ ح ر ا م وراء ا ل ن ي ة في الحج هو ي ق و ل بلسانه مثلا نويت الحج و أ ح ر م ت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إ ل ى آ خ ر الدعاء المعروف الذي سنذكره ولو نوى بقلبه نسكا حجا أ و ع م ر ة أ و نوى كلا ا ل أ م ر ي ن ونطق لسانه بغير ذلك نوى بقلبه شيئا وجرى على لسانه شيء آ خ ر انعقد ما نواه بقلبه ولا يضر الخطا لساني و ي س ن لمن يريد أ ن يحرم أ ن ي ت ق ب ل ا ل ق ب ل ة عند ا ل ح ر ا م و أ ن يقول اللهم أ ح ر م لك شعري وبشري ولحمي ودمي ف إ ن لبى بلا ن ي ة لب ولكنه لم ينو ي لم ي ن ا ق د احرامه على الاصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اي ان الاعمال مقرونه بالنيه فما لم ينو فلا عمل له وان نوى ولم يلب فاذا لب ولم ي ن و ي لم ينعقد احرامه لانه لا نيه عنده سنعكس بصوره الان إ ذ ا نوى ولم يلبي ن الان نوى ولم يلبي هل يضر هذا أ م لا يضر قال ا ل ع ق د على الصحيح و ا ل آ ن يريد أ ن يتكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على بعض ا ل أ م و ر ا ل م ن د و ب ة في ا ل ت ح ر ا م أ ل ا وهي ا ل غ ص ش واستطرد في ذكر ب ق ي ة ا ل أ ق ف ا ل ا ل م ك ن و ن ة في الحج فقال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ويسن الغسل ل ت ح ر ا م ا ل عند إ ر ا د ت ه بحج أ و ع م ر ة أ و ب ه م ا مطلقا سواء كان رجلا كبيرا أ م كان صبيا صغيرا أ م ا م ر أ ة ط ا ه ر ة أ و حائر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة أ ن تفعل كل ما يفعله الحاج إ ل ا أ ن ه ا لا تطف بالبيت وهذا الغسل ليس ي ر ف ع الحدث و إ ن م ا هو ل ل ن ظ ا ف ة والحائز تتنظف كما تتنظف ا ل ط ا ه ر ة ولذلك يندب لكل محرم أ ن يغتسل ويكره ل ل إ ن س ا ن ترك ه ترك الغسل وفي ح ا ل ة الجنابه تكون ا ل ك ر ا ه ي ة اشد فيجوز للجنب ان يدخل في ا ل ت ح ر ا م كما يجوز للحائز ان تدخل في ا ل ت ح ر ا م ب ا ل ن س ب ة للحائز ما قراءتك ه تفي باختيارها ليس لانها انما هو مفروض、عليها. واما فبإمكانه عليها بالنسبة للجنوب ي ان ق ل ل ل و ذ كلها له أن يدخل في التحرام والترمذي ان ابو داود جنوب في خبر روى وهو إ ن الحائض والنفثاء تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أ ن لا تطوف بالبيت ويندب أ ي ض ا لمريد الاحرام أ ن يتنظف ب إ ز ا ل ة الشعور المكوب إ ز ا ل ت ه ا كشعر التبط والعانه ويندب له أ ن يقص أ ب ص ا ر ه و أ ن يغسل ر أ س ه استعدادا للاحرام فان عجز عن الغسل إذا ا عجز مريد لفقد ح ر ا الغسل م عن ل ماء أ و لعجز عن استعماله ل أ ن كان مريضا ف إ ن ه يتيمم ل أ ن الغسل في الاحرام يراد ل ل ن ظ ا ف ة والتيمم يجزئ عن الغسل الواجب في ح ا ل ة ا ل ج ل ا ب ة ف إ ذ ا كان يجزي عن الغسل الواجب فان يجزي عن الغسل ا ل م ن د و ب من باب أ و ل ى إ ذ ا أ ج ز ى عن الواجب ف ا ز ا ه عن ا ل م ن د و ب من باب أ و ل ى و ل و و ج د م ا ا لا يكفي ه للغسل ويكفي ه للغدو ء م ا ذ ا يعمل يتوضى ام يغتفل قال ت و ض أ ب ه و تيمم عن الغسل والغسل الثاني أ ن يغتفل لدخول الحرم والغسل الثالث أ ن يغتسل لدخول م ك ة ولو كان حلالا يعني ليس محرما فدخول م ك ة بذاته ي س ت د ع من ا ل إ ن س ا ن الغسل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ه ذ ا ب ا ل ن س ب ة للمحرم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم يدخل م ك ة و ب ا ن س ب ة للحلال فيما رواه ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع والغصن الرابع للوقوف ب ع ر ف ة ويحصل أ ص ل ا ل س ن ة إ ذ ا اغتسل من بعد الفجر وقبل ا ل ز و ا ل ولكن ا ل أ ف ض ل أ ن يؤخر غصنه ما أ م ك ن ه ويقربه من الزوال حتى يدخل أو يذهب د خ ل أو ي إ ل ى ع ر ف ة بعد الغصن م ب ا ش ر ة وهذا أ ف ض ل شيء أ ن يغتسل ثم يحضر بعد ذلك ا ل ص ل ا ة ثم يذهب إ ل ى عرفه كغسل الجمعه, قلنا في غسل الجمعة يندب ل ل إ ن س ا ن أ ن يغتسل قبل ذهابه إ ل ى المسجد لكنه لو اغتسل بعد الفجر فهذا جائز وكلما قرب الغسل من ذهابه إ ل ى المسجد كان أ ف ض ل وكذلك هنا يجزئه أ ن يرتدد بعد الفجر وكلما قرب غسله من ذهابه إ ل ى ع ر ف ة تناظل والغسل الخامس الغسل للوقوف ب م ز د ل ف ة غ د ا ة يوم النحر والغسل السادس في كل يوم من أ ي ا م التشريق يندب له أ ن يرتدد لها غ س ل مستقلا ولرمي الجمرات الثلاث يندب له أ ن يرتدد لها غسلا مستقلا ربما ي ت ب ا د ل إ ل ى ذهن بعضكم كلام أ ب ي شجاع في ارسال ا ل م س ن و ن ة و أ ن ه عدها س ب ع ة عشر غسلا ف ك ي ف نوفق بين كلامه وكلام الامام إ م ل السبب في ذلك ل ن هنا هنا أن و و ي في ا إ النووي م ا أجمل الأرتسالات ل بعض ع هنا رمي الجمار. وهناك ذكر فذكر منها منها وذكر ا ا ا الجمر وهناك وطانيا ل رمي تبصير هناك الاقتصالات ا ل منها و ن ن ة مصرور م فذكر اغتسالات الكسوف و ر منها اقتصالات ا ل وذكر فيها غسل الجمعه بينما هنا أ ر ا د الامام النووي فقط أ ن يذكر ا ل ا غ ت ص ا ل ا ت ا ل م س ن و ن ة في الحج ولهذا ا الاغتسالات المسنونة يريد يتكلم أن كل على و ب نعرف السبب ب م ا ذ ا كثرت الاغتسالات ا ل م س ن و ن ة عند أ ب ي شجاع ب ق ل ا ت عند الامام النووي لان ه ذ ا شجاع جمع ه ه ا ا ن كل مكان واحد جمع كل الاغتسالات ا ل م س ن و ن ة و ه ن ا فرقها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على أ ابوابنا تكلم على وحينما تكلم على ص ل ا ة الخسوف والكسوف تكلم على الغسل ل ص ل ا ة الخسوف والكسوف وحينما تكلم على ص ل ا ة ا ل ج م ع ة ذكر غسل ا ل ج م ع ة وهكذا ف ر ق الامام النووي الاغتسالات المسنونه ويسن للانسان المحرم أ و الذي يريد الاحرام طبعا بعد أ ن يحرم يحرم عليه استعمال الطيب يسن لمن يريد أ ن يحرم أ ن يتطيب ط ي ي ب أن يطيب بدنه و أ ن يطيب ثيابه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم فعن عائشه ت ع ا ل ى ع ن ه انظر ك أ ي أ ن إ ل ى وبيس الطيب في م س ر ق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ف ي ن د ب ل ل إ ن س ا ن قبل أ ن يحرم أ ن يطيب ر أ س ه و أ ن يطيب جسده و أ ن يطيب ثوبه تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ب أ س باستدامته إ ذ ا طيب نفسه واحرم لا يجب عليه غسل ه ولا ينجب له غسل أ ي ض ا فلا ب أ س باستدامته بعد الاحرام ا ل د ي الذي ث ذ ك ن ه الله عليه وسلم وهو عن عائلة كأن ينظر النبي السيدة الطيب إلى صلى وسلم وبيص في ر مفق م ح يعني ما زال الطيب في ر أ س ه ظاهر وهو محرم والوبيس هو ا ل زريق ولا باس ي ان ل ط ي ب أ يكون من ا له ع المائعة ط و ر التي لا ي ظ ر لها جرم على مانع تعرش يستطيع اليد لا مانع أن لها جرم في الرأس أن أو تعرف بحيث الإنسان أن ينقلها من رأسه إلى أو من إلى باردة يظهر في بحيث يده يده جسده جرم من من أن أن أن أو رأسه تظهر أو يعني ما يجوز له ن ق ل ه هو ولكن يتكلم على التي لها جرم لها جرم ا يتمكن ا ل إ ن س ا ن فيما لو ض ع يده عليها ان ي ن ق ل ه ولكن لا يجوز له ن ق ل ه كما سنذكر فيجوز أ ن يكون الطيب لا جرم له ويجوز أ ن يكون الطيب له جرم ويغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء لو أ ن ا ل إ ن س ا ن أ ر ا د أ ن يتطيب وهو محرم لما جاد له ان يتطيب حرام علي ان يتطيب ويلزمه وراء ذلك الدم ولكنه لو تطيب قبل ا ح ر ا م واستدام هذا الطيبه ف إ ن ه يغتفر له ا ل ق ا ع د ة ا ل م ش ه و ر ة يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء ولكن لو نزع ثوبه الذي طيبه لبث ثوبا مطيبا ودخل في الاحرام أحرام يجوز له أ ن ي س ت ج ي م هذا الثوب لكنه لو نزع هذا الثوب واراد أ ن يضعه م ر ة ث ا ن ي ة على جسده ف إ ن ن ا نمنعه منه يغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء هناك اغتفرنا لأن له ل أ ن ه مستمر به مداوم عليه ولكنه لما نزعه لم يعد ب ح ا ج ة إ ل ي ه م ر ة ث ا ن ي ة ب إ م ك ا ن ه ان يغسله و أ ن يلبسه ونظير ل ل قالوا لا له ذ ك يجوز أ يفته مرة ثانية هذا دم ا ل ب ا ر ت و د م ا ل د م ا ي ل والقروح والجروح والقمل والبراغيث التي تكذب للدم حينما تكلمنا ع ل ى شروط ا ل ص ل ا ة ذكرنا أن من ر و ه ا ا ل ط ه ا ر ة في الثوب والمكان والبدن ولما تكلمنا ع ل ى الثوب كنا يعفى عن الدم الذي يخرج من البشرات والجروح والقروح و ا ل د ل ا م ي ن ودم ا ل ب ل ا غ ي ث و د ي م ا ل ز ب ا ب يعفى عنه حتى ولو حمى الثوب كله لكن ما دام الانسان لابسا للثوب ف إ ذ ا خلع ا ل إ ن س ا ن ثوبه ما يجوز له أ ن يلبسه م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن يصلي به ل أ ن ه صار ا ل آ ن ب إ م ك ا ن ه أ ن يغسله بعد أ ن خلع فيغتفر في الدوام والاستمرار ما لا يغتفر بالابتداء ثم لبسه ل د م ت ه ا ل ف د ي ة في ا ل أ ط ع ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أ ن يغسله و أ ن يلبسه بدون طيب ويندب ل ل م ر أ ة أ ن ت غ ض ب يدها إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تحرم والخضاب يكون بالحناء و إ ل ى الكوع لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أ ن ذلك من ا ل س ن ة قال و ل أ ن ه م ا قد ينكشفان وقد تمسح بهما وجهها وبناء على ذلك تكون الحناء كالساسر بيدها ويستحب لها إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تعمل الحناء ان م ل ة أ تخضب يدها ك ا م ل ة ولا تخضب أ ط ر ا ف أ ص ا ب ع ه ا أ و تزخرف يدها بالحناء ل أ ن ا ل م أ م و ر به الحناء من أ ج ل الستر والتطريش والتدين والتنقيش يتنافى مع هذا واما بعد الاحرام يفترض أنها ما اخذت أ الحناء قبل ا ل إ ح ر ا م وارادت أ ن ت أ خ ذ ه بعد ا ل إ ح ر ا م هل يجوز هذا قال يجوز مع ا ل ف ر ا غ ة بما في ذلك من ا ل د ي ن ه و إ ز ا ل ة الشعث الذي هو من شعائر ا ل إ ن س ا ن المحرم لكنه ا لو عملته أ خ ذ ت الحناء بعد الاحرام هل يلزموها ا ل ف د ي ة بناء على أ ن ه طيب له ر ا ئ ح ة أ م لا تلزمها ا ل ف د ي ة بناء على أ ن ه ليس بطيب في المشهور ل أ ن ه ما ي س ت خ د في ا ل ع ا د ة طيبا ولا يستعمله الناس على أ ن ه طيب ولذلك لن استعملته بعد ا ل إ ح ر ا م ف ا س ت ع م ا ل ه له جالس مع الكراهه لكنه ما يلزم منه ا ل ف د ي ة ويجب على الانسان أ ن أن يتجرد من ثيابه ا ل م ح ي ط المحيطة على ما سنذكره في بحث مستقل ب نحن الآن ما نريد أن نتكلم على في حرام وإنما نتكلم على ما يجب على أن أن أن من محرمات حرام المحرم يحرم ما ما إذا أراد أن يحرم. فيجب عليه أن يتجرد من ثيابه المحيطة على على على يبعله عليه في يجب فيجب يتجرد المحيطة المراد بالثياب المحيطة لفيها ما ليس من خيط لأنه ولذلك ب إ ا وفي ن عينه يجب يخنع أن التذكر ي تحيطه بجسده و ل ل ذ ك حين الكلام على محرمات الحرام أ ن ه لو يهد ثوبه ا ل د ج ا ج ة التي يلبسها ذ ويحطها ي ف على ج س ي ه خيط حتى الإزار العادي في خيط ه ويجب مكون من ا ل و يكون الثوب وأن يكون ط مخيطا فالمني محيطا عنه أن ب د الإنسان ف ي ج عليه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتجرد أن ي عن الثياب عن مخيط الثياب ومحيطها لينتفي عنه لبسه في ا ل ح ر ا م الذي هو محرم عليه فيما سياتي أ ح فاذا احرم وجب عليه ان يخلع الثياب لكن قبل ان يحرم يندب له ان يخلعها حتى اذا دخل في الاحرام يكون مستعدا والا هو سيخلعها ل ع ان ي الان ف ي حالة النجد يجب خ ل ع ه ا في فو يحرم يجب عليه أن يخلع بيابه المخيطة حالة احرام التحرام خلعها ان ان قبل له ولكن نجب بعد المحيطة ويسن له أ ن ينزع الثياب قبل الطيب حتى يكون الطيب على جسده أ و على ثياب إ ح ر ا م ه التي ي ل ب س ه وحتى يستديمه الى ما بعد الاحرام ورداءا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ويسن ك أبي ان ل ب س و ا م يلبس ك نعلين بخبر ليحرق احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه ابو عوانه في صحيحه و ذ ا بالنسبة كله ويندب ل ل إ ب ت ا م الذي يريد أ ن يحرم أ و أ ح ر م يندب له إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحرم أ ن يصلي ركعتين للاحرام لما روى البخاري ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفه ركعتين ثم ذي إ احرم فيندب له أن يصلي ركعتين إحرام إذا أراد أن ي ه هو الآن لم يحرم بعده يريد ان يحرم وهاتان الركعتان ل س ب ب إ ح ر ا م ولانه يريد ان يحرم ي ن د ب له ان يصلي ركعتين ا ل إ ح ر ا م ما وقع بعد ا ل ص ل ا ة قبل الاحرام وبنان على ذلك يحرم على الانسان ان يصليهما في وقت الكراهه لأوقات الخمسة التي ن النبي الله عليه وسلم عن الغلاة صلى عليه عن وسلم فيها حينما تكلمنا عنها في مباحث ا ل ص ل ا ة ق ل ن ا تحرم ا ل ص ل ا ة في ا ل أ و ق ا ت الخمسه ا ل ص ل ا ة التي لا سبب لها ك أ ن كانت ن ا ف ل ة م ط ل ق ة و أ م ا ا ل ص ل ا ة التي لها سبب فيجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يصليها في وقت ا ر ا ه ا التي نهى عنها النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ل أ ن لها س ب ب وذلك ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من ص ل ا ة الصبح قبل أ ن ت ط ل ع الشمس فقد أ د ر ك الصبح ومن ادرك ركعه من العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ د ر ك العصر معنى ذلك أ ن ه س ي ص ل ر ك ع ة قبل أ ن ت ط ل ع الشمس و ي ص ل ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ ث ن ا ء طلوعها وبعد طلوعها م ب ا ش ر ة وهذا وقت منهي عن الصلاه ولكنه اجيز هنا ل أ ن ا ل ص ل ا ة لها سب يصلي من العصر قبل الغروب. وهذا وقت عن فيه. وقضى ي ي ن م ا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه بعد العصر مع أنه بعد صلاه عن الصلاة عن العصر ص ل ا ة ا ل و إنما صلىها ل أ ن لها سبب و ل ا د ل ة على ذلك ك ث ي ر ة ولذلك قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى عليهم النهي عن ا ل ص ل ا ة في ا ل أ و ق ا ت المكروهه انما هو ل ل ص ل ا ة ل ل ن ا ف ذ ة ا ل م ط ل ق ة و أ م ا التي لها سبب فلا ينهى عنها و ل ك ن ق س م ا ل س ب ب إ ل ى ث ل ا ث ة اقسام قسم سبب متقدم مثل د ع ي ة المسجد إ ذ ا دخل الانسان المسجد ي ن د ب له أ ن يصلي ركعتين هو أ و ل ا دخل وبعد ذلك خ ل ى ف ا ل ص ل ا ة بسبب الدخول والدخول متقدم ف إ ذ ا السبب جد فيوجد م س ب ب وراءه فقالوا هذا ج ا ئ ب لكان السبب متقدما أ و سيده التلاوه أ و سيده الشكر السبب متقدم عليها و إ م ا أ ن يكون السبب مقارنا في صلاه ط ل الخسوف والكسوف وهي ك ا س فاذا تصلي إ ن س ن إنسان أن لمقارنة صلاة الخصوف يصلي صلاة القتوب والقمر حالة القتوب قالوا الصلاة في الأوقات المكروهة السبب للمسبب أيضا تقع يجوز في في ف إ كان السبب م ت أ خ ر ا ما وجد بعد مثل مريض ح الاحرام س م ه فقالوا يحرم عليه أ ن يصلي في ا ل أ و ق ا ت المكروهه ل أ ن هذه ا ل ص ل ا ة لا سبب لها ما وجد ا ل إ ح ر ا م بعد ولذلك ما يصلي الركعتين في أ و ق ا ت الكراهه اذا أ ر ا د أ ن يحرم في وقت الكراههه في أي ويسن ق أوقات ت من ا ل ل ل والنهار بأمر النبي صلى الله عليه و شاء بأمر ل بذلك م و ي س أن يقرأ في ركعتين إحرام يسن أن يقرأ في ر إ ح ان م ي س أن ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى قل يا أ ي ه ا الكافرون و أ ن ي ق ر أ في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص ل يلبسوا ركعتين إحرام كيابة و ي ص ل ي ركعتيه ا ح ر ا م ويركب راحلته ف إ ذ ا انبعثت به راحلته أ ح ر م اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يذهب ماشيا ف إ ذ ا توجه لطريقه ماشيا أ ح ر م لما ر و ا مسلم عن جابر أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أ ه ل ي ن ا اي اردنا ان نهل ان نحرم إذا, أي اذا توجهوا الى طريق م ك ة ف الحج او العمره ويجوز ل ان يحرم قبل ذلك وقد ذكرنا في الدرس الماضي بانه يجوز له ان يحرم من دوله يده من بيته الذي هو فيه قبل ان ينبعث الى الميقات وقبل ان يخرج من بيته ولكن الافضل في الاحرام ان يحرم من إ ذ ا بعثت به ر ا ح ل ة فيما إ ذ ا كان يريد أ ن يركب أ و إ ذ ا انطلق ماشيا فيما إ ذ ا كان يريد أ ن يمشي اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي أ م ر ه ويستحب للمحرم إ ك ث ا ر ا ل ت ل ب ي ة ولا فرق في ذلك بين الطاهر والجنب وبين الحائض والنفساء وبين ا ل م ر أ ة ا ل ط ا ه ر ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم امر السيده ع ا ئ ش ة أ ن تفعل كل ما يفعله الحاج ف إ ذ ا أ م ر الحاج بالاكثار من ا ل ت ل ب ي ة وكان طاهرا ك ذ ل ك تؤمر الحائط بالاكثار من ا ل ت ل ب ي ة ل أ ن ه ا تفعل ما يفعله ويندب للحاج أو ان يرفع صوته ب ا ل ت ل ب ي ة ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ا ج جبريل ف أ م ر ن ي أ ن امر أ ص ح ا ب ي أ ن يرفعوا أ ص و ا ت ه م ب ا ل ت ل ب ي ة قال ا ل ت ر م ذ ي إ ن ه ح ذ ن صحيح و خ ا ص ة التلبية بطورة أي تنزب خاصة عند تغير ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا تغيرت ا ل أ ح و ا ل كركوب إ ذ ا أ ر ا د أ ن يركب دابته و سيارته ونزول إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينزل ليتريح أ و صعود في جبل أ و هبوط في واد أ و ا ر ت ل ا ط ر ف ق ة في كل هذه ا ل أ ح و ا ل في كل أ م ر يتغير فيه الحال على ا ل إ ن س ا ن يندب له أ ن يلبي و أ ن يكون صوته مرتفعا بهذه ا ل ت ل ب ي ة و ل ك ن لو يقطع ا ل ت ل ب ي ة يلبي ع ن ي ي ما دام محرما في طريقه إ ل ى م ك ة حتى يصل إ ل ى مكته حتى يصل إ ل ى ا ل ن ز ج د يلبي ولا يقطع ا ل ت ل ب ي ة إ ل ا عند الطواف ف إ ذ ا ب د أ بالطواف قطع ا ل ت ل ب ي ة ل أ ن الطواف له أ ذ ك ا ر خ ا ص ة به ولذلك ي أ ت ي بتلك ا ل أ ث ا ر ويقطع ا ل ت ل ب ي ة ولفظ ا ل ت ل ب ي ة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ومعنى لب م أ خ و ذ من لب بالمكان لبا و أ ل ب به إ ذ ا أ ق ا م به وكانه قال لبيني لك أ ي لله تعالى أ ي أ ن ا مقيم على طاعتك ل م ا م ا ل أ ز ه ر رحمه الله تعالى قال إ ق ا م ة بعد إ ق ا م ة لبيك لبيني لك أي إ ق ا م ة بعد إقامة و إ ج ا ب ة بعد إ ج ا ب ة إ ج ا ب ة لدعائك بعد إ ج ا ب ة و ح ذ ف ت منه النون ل ل إ ض ا ف ة لبيك أ ص ل الكلام لبيني لك فلما أ ض ي ف ح د ف ت النون ويجوز أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن إن ان ل ل ح م د و ا م ة لك له يقول ويجوز أن إن الحمد و ا ل ن ع م ة لك إ ذ ا قال إ ن الحمد و ا ل ن ع م ة معروف نفض بسبب العطف و إ ذ ا رفع إ ن الحمد و ا ل ن ع م ة لك عند ذلك يكون المراد إ ن الحمد و ا ل ن ع م ة كائنه لك مرفوع ب ا ل ا ب ت د ا ء والخبر محذوف أ و أ ن يكون المعنى إ ن الحمد لك و ا ل ن ع م ة م س ت ق ر ة لك وهذا الدعاء أ و هذه التلبيه هي ا ل م أ ث و ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم ويستن د ا ل إ ن س ا ن أ ن يقف و ق ف ة ل ط ي ف ة عند قوله إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فعندما يقول والملك يقف وبعد ذلك يتجه كلاما جديدا لا شريك لك وهذا ما تعارف عليه الناس ث ل ف ا وخلفا وينطقه الناس دون أ ن يعرفوا أ ن هذا من المستحبات المندوبات ودون أ ن يعرفوا ما هي ا ل م ص ل ح ة أ و ما هي ا ل ف ا ئ د ة من وراء هذا الوقوف الفضل ما بين قولنا إ ن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك له و إ ذ ا ر أ ى ما يعجبه إ ذ ا ر أ ى الحاج المحرم ما يعجبه ر أ ى شيئا يثيره يلفت انتباهه قال لبيك إ ن العيش عيش ا ل آ خ ر ة قاله صلى الله عليه وسلم حينما وقف بعرفات و ر أ ى جميع المسلمين كما رواه الشافعي وغيره عن مجاهد م ر س ل ا وقاله صلى الله عليه وسلم في أ ش د أ ح و ا ل ه في ح ص الخندق كما رواه ا ل إ م ا م الشافعي أ ي ض ا ومن لا يحسن ا ل ت ل ب ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يلبي بلغته ولكن هل يجوز ا ل ق ا د ر على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أن يلبي بغير العربية؟ إذا كان لا يحسن التلبية بالعربية ان ل ع ر ب ي ة إذا ا ك لا يلبي ح س ن ا ت ل ة بغير ا ل يلبي ع ر ب يجب ي ة ان ه العربيه وهذا خلافة ولكن انما اذا كان يحسن ت ولكنها ش د هل يجوز له أ ن يلبي بغير ل غ ة العرب ا ل إ م ا م ابو سعيد المتولي من أ ص ح ا ب ن ا رحمه الله تعالى قال هذه ا ل م س أ ل ة مبنية على مسألة على تعتبر نظيرا لهذه ا ل م س أ ل ة من مسائل الصلاه الا وهي التسبيحات في ا ل ص ل ا ة هل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتلفظ بها ب ا ل ا ع ج م ي ة مع أ ن ه يجوز ا ل ع ر ب ي ة الراجح هنا حينما تكلمنا على هذه ا ل م س أ ل ة أ ن ه لا يجوز ل و أ ن يتلفظ ف ي ه ا بغير ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا كان قادرا على النطق ب ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف إ ذ ا ما تلفظ بها بغير ا ل ع ر ب ي ة لا تصح منه قال هنا كذلك إ ذ ا كان قادرا على ا ل ت ل ب ي ة ب ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لا يصح منه أ ن يلبي بغير ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ف ا ل إ م ا م أ ب و سعيد ا ل م ت و ل د رحمه الله تعالى بنى هذه ا ل م س أ ل ة على تلك ا ل م س أ ل ة إ ل ا أ ن الامام الازرعي قال لا الظاهر هنا الجواز ع لماذا ى لغة العرب ل فرقت يا أ ز ر ع ي ما بين ا ل ص ل ا ة والحج هناك منعت ا ل إ ن س ا ن تبعا للجمهور من أ ن يذكر اذكار ا ل ص ل ا ة بلغه غير ا ل ع ر ب ي ة إ ذ ا كان قادرا على ا ل ع ر ب ي ة وهنا جئت له قال السبب في ذلك ان الكلام في ا ل ص ل ا ة مسجد من حيث ا ل ج م ل ة الكلام من حيث الجمله نحن ممنوعون من منه في الصلاه الكلام في ا ل ص ل ا ة ي ك س د ه ا على ج م ل ة طبعا بشكل إ ج م ا ل ي إ ج م ا ل ا هذا ولكن ب ا ل ن س ب ة للتفصيل هناك تفصيل طويل ذكرناه حينما تكلمنا على أ ذ ك ا ر ا ل ص ل ا ة كيف يجب على ا ل إ ن س ا ن أن ي و ه ان أو أ يتلفظ بها بينما فيجوز في فيه يجوز يتلفظ عنها أن الكلام مطلقا الحج فارق الصلاة واختلف ولذلك عنها ولذلك قالوا له أن يتلفظ بالتلبية بغير لغة العربي لغة و إ ن كان ا ق د ر ا على تلفظ ب ه ا ب للانسان غ ة ا ع ر ب ي و ل يضر في ي هذا حجه و ذ ب ل إ ن إ ذ ا فرغ من تلبيته أ ن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ورفعنا لك ذكره ف إ ذ ا اذكر إ ل ا وتذكر معي كما ذكر المفسرون ف إ ذ ا ذكر ا ل إ ن س ا ن الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وينجب له أ ن ي س أ ل الله تعالى ا ل ج ن ة ورضوانه و أ ن ي س ت ع ي د به من النار كما رواه الشافعي وغيره عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم